بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما عليكم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم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 ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان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 والمتردية والنطيحة وما اكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من ديكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم, نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فَمَنِ اضطر في مخمض غير متجانف في الإثم الله فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أَحِلَّ لهم قل أَحِلَّ لكم الطيبات قُلْ علمتم من الجوارح مكلبين وَلِهِمْ مما علمكم الله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 يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم, فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم, وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أَوْ على سفر أَوْ جاء أَحَدٌ منكم, جاء أحد منكم من الْغَائِطِ أَوْ لامستم النساء أَوْ لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم يُرِيدُ منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم, ولكن يريد ليطهركم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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدنوا اعدنوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 وآمانتهم برسلي وعزرتموهم وأقرت الله قرضا حسنا وأقرت عنكم سيئاتكم ولئن جنات تجري من تحتها الأنهار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 وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخون من الكتاب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 وَجَعَلَكُم مُلُوكَ وَأَتَكُم مَا لَمْ يُوَتِّ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ دُخُلُ الْأَبْضَ الْمُقَدِّسَةِ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا عَلَى أَدَمَارِكُمْ فَتَنُقَلِّبُ خَاسِرِينَ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 قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله إني أَخَافُ الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثم وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين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 أنه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض انهم قتل بغير نفس فساد في الناس جميعا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 انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض ويسعون في فسادا ان يقتلوا او يصلبوا أو تقطع أيديهم او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وبتغوا إليه, الوسيلة وبتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه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 وَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِيَكْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 يُعذِبُ مَن يَشَاءُ ويغفر لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرسول لَا يحزنك الذين يسارعون فِي الكفر لَا في الكفر من الذين قالوا يُسَارِعونَ فِي مِنَ من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين سماعون لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكانون للسح فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمٌ فَمَا يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا قُلْنَ إِلَّا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 وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه, لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة وهدو وموعظة للمتقين ويجحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه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 ولكن ليبنوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم, فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكوا بِمَا بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أي يفتنوك واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فَإِذْ تَوَلَّوْا فَعَلَمْنَمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ فَعَلَمْنَمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبُوونَ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم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 فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما نسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أهؤلاء الذين قسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتيه الله بقوم فسو يفاتيه الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلات على المؤمنين عزته على الكافرين يجاهدون في سبيل الله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 الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون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 وَإِذَا نَادِيْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ التَّخَذُوهَا هُزُوَ وَلَعِبَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِنَ مِنَّا إلَّا أَنْ أم آمَنَّا بِاللَّهِ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 من لعنه الله ورضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير, وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاور أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وَإِذَا جَاءَكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ خَنُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مولولة وقالت اليهود يد الله مولوله غلت ايديهم ونعنوا بما قالوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء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 والله لا يحب المفسدين ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم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 قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة, تقيم التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا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 إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصاف لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة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 وما أنزل إليه ما اتخذوهم, أولياء ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا لا تَجِدَنَّ الناس يُؤْمِنُونَ للذين وَالْيَوْمِ اليهود والذين مَنْ ولتجدن اللَّهَ وَرَسُولَهُ للذين كَانُوا الذين قالوا أَبْنَاءَهُمْ أَوْ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 وَكُنْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالَهُ طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم, ولكن يؤاخذكم بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسع ما تطعمون أهلكم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ما تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفرت أيمانكم إذا حلفتم وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رجس مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ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 تنالوه أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتنوا الصيد وأنتم حرم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 وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينًا يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ طُبْدًا لَكُمْ عَفَا عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأْنَهَا قَوْمٌ مِنْ قبلكم ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا ولا ولا حام ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا إلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالوا حَسْبُنَا قَالُوا حسبنا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُوْلَاهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يهتدون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 إذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم او اخران من ان ان ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تخبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله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 إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك أذكر نعمة عليك وعلى والدتك بروح القدس إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا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 وَإِذْ كَفَّتُ بَنِي إسْرَائِلَ عَلَىٰكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَن آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يستطيع رَبُّكَ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا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 قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا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 فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنِيْ مَرْيَمَ أَأَنتَ قَلْتَ لِلْمَسِتَّ خِذُوني وَأُمِّي إِلَى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 وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُ وَإِنْ تَوَّفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ